Yes, <laughs> قال الله عز وجل في خاطبته آية في お疲れ様でした I'm gonna Ich hasse euch, ich hasse للإنسان في الدنيا وكذلك في الآخرة فقال الله جل وعلا ألا ترى إلى الذين نافقوا يقول What?